فعلا محتاجين ان احنا نعيش كل يوم في كوكب نشوف في خلق جميل نتعلم ونشوف كواكب ب ع ا ي ش ة في الكوكب دوت ونتعلم منهم ونقرب منهم ومنجاور وياكم ويكون لنا أصرف كل كوكب من الكواكب يكون كوكب الصدق. في كوكب الرحمة. في كوكب الوفاء في كوكب الإخلاص. لبنا وياكم مع سيد المخلصين في الفردوس وليه يغنمنا من الرحمة يجمعنا مع المخلصين مستعد لبنا لنا لنا لبنا انه والقادر خلاص كلنا السعيد اصرف اصرف الصدق الاخلاص الاعلى والقادر كل ذلك عليه يسعد سيد ديت في في في في خلاص ن ب د أ مع بعض ا ل ر ح ل ة نركب س ف ي ن ة الفضاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له م ك ر م ي ن و إ ن ا الى ربنا لمنقلبون ط ل ع ي ن ا ل آ ن في سماء الطاعه الكون كله بيسبب حمد ربنا اوعى تغفل عن ذكر الله حرك لسانك أ خ و ي ا وحبيبي بذكر الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمك في الدنيا و ا ل آ خ ر ة جميلة جميلة النهاردة طالعين دلوقتي الحد أما وصلنا لعالم الفضاء الله حوالينا كواكب جميلة كواكب جميلة جدا تعالوا نقرب لكوكب من أروع الكواكب الرجاء دلوقتي لكوكب ل ل أروع نقرب من كوكب النهاردة هو كوكب أكبر ه كان و ك ب ل ر ج جواه مجموعة ا ء م اول ل ك ا ا ك ب و ن عايشين نفعارف ج جواه و تعالوا م اللي قصر في لفت ك ك كان و اول ب ده نظرنا هو قصر ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عليه وآله وسلم قال من الاشياء أنفق من أنفق دوجين من شيء من من من من انفق انفق ف يا سبيل ل ل ه د عبد من أ و ا الجنة يا ب ب ع الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه ن من أ ل الصيام دعي من باب الصلاه ا فإذا الله ن عنه أبي بكر ورضاه رجاء ن ا و يحدو يطلب حاجة أنه لا اصطلبها حد قال يا رسول الله ما على هذا الذي يدعى من تلك ا ل أ ب و ا ب من ض ر و ر ة فهل يدعى احد من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ا ل ث م ا ن ي ة قال أ ج ل و أ ر ج و أ ن تكون منهم يا أ ب ابا ك وفي ي ا بكر حبان الله بالله رجاء فيما الله لحضرن إيه إيه أكبر قد إيه حصد وقد عند وساقه ان النبي عليه السلام يخبره انه يدعى يوم القيامه و من و ابواب ت جوه ا ل الجنه دلوقتي الثمانيه شاء ا وقصور جميلة جدا ابن محصن, رضي الله عنه وارضاه. عكاشة محصن حديثه في البخاري ومسلم إن حبيبنا صلى وآله الله عليه وآله وسلم في يوم من ا ل أ ي ا م يقول ا ل ص ح ا ب ة عرضت علي الأمم وفي ر و ا ي ة الترميز ا ل س ن ة الصحيح ان العرض ذكر في ليله ا ل ا ن فنظرت ر إلى الأفق إذا في س و عظيم ر ا ل أ ف قال آ خ ر في فقيل عظيم لي إذا سواد, انظر إلى الأفق الأخر في إذا سواد فقيل لي هؤلاء أمتك ومعهم سبعون ولكن ياتي الى ا ل ج ن ة بغير ح س ا ب و اذن لكي ذ ا ت ي ا ل ا ب ج ن ه ياتي ا ن ى ا ل ن ه ي ا ت الى ا ل ج ه ي ر ت ي الى الجنه ياتي ا ل ا ل ن ه ياتي الى الجنه ياتي الى الجنه ي ا ي ا ل ل ن ه ياتي الى ا ل ن ه ياتي الى الجنه ياتي الى الجنه ق ا ت ي الى الجنه ياتي الى الجنه ياتي الى ا ن ياتي الى الجنه ياتي الى الجنه ي ا ت ل ى الجنه ياتي الى ا ل ل ه ياتي الى الجنه ياتي الى ا ل ج ه ياتي الى الجنه ي ا الى ا ل ج ن ا ت ي الى الجنه ياتي ل ى الجنه ي ب ك ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ا ل أ س ر ا ل ث ا ل ث أسر ع م ياتي الى ا ل ن رضي أرضان حجيس الله عنه وفي ى مسلم وسلم صلى الله عليه حبيبنا غ ز و ة بدر عدد المشركين ص ح ا ب ة عدد معد النبع الألف فحب يقول ك ل م ة تحفز ا ل ص ح ا ب ة يخش وجهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى فقال والذي نفسي فيقتل يقاطرهم مقبلا والذي لا اليوم ما رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلاً غير مدبرا إلا أدخله الله رجل أدخله الجنة بيدي منكم غير لسه برضه مش مستوعبين يعني ب ي ن ه وبين الجنه نخش ونتقتل بس فقال النبي قوموا الى ج ن ة عرضها السماوات والارض و إ ذ ا ب عمير بن ح م ا م واقف جنب النبي ف إ ذ ا بيه يبتسم يقول ج ن ة عرضها السماوات والارض بخن بخن ف قال ا لا ن ب ي م حملك عميل على قولك قال لا بخن بخن يا عميل. قال لا شيء يا ر سوى ل الله س و أ ن ي أ ر ج و أ ن أ ك و ن من أ ه ل ه ا قال أ ن ت من أ ه ل ه ا الله أ ك ب ر في ساعتها على نعم كده أخذها طول قال أ ن ت من أ ه ل ه ا ف أ خ ر ج عمير بن حنان بعض ا ل ط م ر ا ت ف أ ك ل ط م ر ة أ و ط م ر ت ي ن ثم نظر إ ل ى سائر ا ل ط م ر وقال والله لان أ ن ا حييت حتى اكل تلك ا ل ط م ر ا ت إ ن ه ا ل ح ي ا ة ط و ي ل ة ف أ ل ق ى التمر ودخل فقاتل فقتل فكان من أ ه ل ا ل ج ن ة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم حقيقي بحتاجين حصن سبحانه سبحانه قول يكون في مريض يا هتشفيني فقير يا هتغنيني في يا بك رب بك رب بك رب بفضل وتعالى كنت كنت انت كنت عندنا رجاء ما الله انك ان هتفرج عند ظن ظن ظن ان لو لو لو وغم وغم وتعالى هم هم الله انا عمرو ن ظن فليظن د عبد به بيه, بيه ا شاء ان ظن بيه ي خ ا فله ن ظن بن ي ه شرا اخبر كما الحق جل وعلا تعالوا فله جل ش و ف الجموح ر الرابع القصر الرابع عمر اللي ابن رضي اسلم ل ل الجموح ه عنه وارضها عمر جماعة ابن يا أ بعد سن الستين وانتو ومش نطول احكالكوا صورة الجموح هو عارفين طبعا اسلام عايز أطول فيها لكن ممكن عمر ابن الجموح كان ليه صنم اسمه مناه كان اعرج شديد العرج لكن ممكن صنم كانش يقدر يروح عند عمر الكعبة يقدر في ليه شديد يروح قصة ما فطلب من واحد كده يعني رجل بتاع ا ت م ا ث ي ل قال له عايزك تعمللي ميني مناه ح ا ج ة كده مكت ا مكت ا إ ل ه وخبالك يعني إ ل ه عم ل ى تفرق يعني ب ا ل ب ل د كده فعمل له ميني مناه ح ط و ه في البيت بقى يعبده ويسجد له من دون الله ويستقسم ب ا ل أ ز ل ا م وحاجات ي ذي كده حتى لما جه ابن عمرو بن, بن, عمر بن الجموح اسلم واسلم مع م ج م و ع ة من الشباب ب د أ يعملوا ح ي ل ة ج م ي ل ة جدا عشان يسلم عمرو بن الجموح خدوا الصنم ب ا ل ي ل والقوه في بئر الناس دي الناس كلها اللي موجودة في ا ل م ن ط ق ة ب ط ل ق ي فيها النجاسات بتاعتهم ق ا م عمرو بن ا ل ج م و ة ا ل ص ب ح ي ة بيدور على الاله بتاع و ل ا الاله تاني مش موجود فقعد يجري من شمال لحد ما وصل لبئر النجاسات ولقى ايه الصنم بتاعه منكسا ر أ س ه فقال والله لو اعلم من الذي فعل بك هذا لاخزينه ه ث ا ن ي يوم الشباب برضو جم في الليل خدوا الصنم حطوه بين النجاسات ايه بقالوك اندي بيقضي في السكة بتاعته خلاص. يوم راح يجيب, إيه؟ يجيب الصنم برضو نفس الحكاية لو أعلم من وسالوا ر رموه ح بقر ا ا ل ن ج ت و ش ا السيف من ر ق ب ة الصنم وعزكم الله ح ط و ا م ك ا ن السيف كلب ميت عمرو بن الجموح ر ا ح ش المنظر ف ا لقى الصنم ا ل ل ي هو ب يعبده من دون الله سبحانه وتعالى مرمي بئر النجاسات وبدل ما يكون في ر ق ب ة السيف ل ق ى ف ت ه كلب ميت فقال رب يبول الثعلبان ب ر أ س ه لقد ز ل من دالت عليه ا ل ث ع ل ب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب ن أ ت ه ا ل م ط ا ل ب برئت من ا ل أ ص ن ا م في الارض أ ر ض ك ل ه وآمنت بالله الذي هو غالب وأسلم م بالله غالب الذي ع بن الجموح ولم ح ي ر بدر غزوة و كلها ا ن في غزوة بدر ابنه بن بن م ع احنا بينجهد ف ي سبيل ا ل ل ه و النبي ح حسناته ن ا مزاع فراح اشتكهم في ل صلى الله عليه وسلم قال اما رسول الله إن هؤلاء ان بنية ي ن ن ن من ع و ي ل ج ه انت د في فقال سبيل الله ل ا ب بعد ي ان ب م يا ع م ر فليس عليك جهاد انت اعرج ليس عليك جهاد ثم نظر الى اولاده وقال اما انتم فما عليكم ان تدعوه لعل الله عز وجل ان يرزقه ا ل ش ه ا د ة في سبيل الله سبحانه وتعالى أطأ بعرجتي الرحمن؟ جنة هذه في جنة قال اجل فلما دخل فقاتل فقتل مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة وقال الغزوة والله يا عمرو لكاني انظر إ ل ي ك الان وانت تطا بعرجتك هذه في جنه الرحمن صحيحه رجاء رغم فيما الله م عند أنه ل وكان جهاد جماعة جهاد معلهوش يا لم ت ب عليه ا رجاءه عند له ل انه الجنة برجله يخش دية صحيحة ي ل س ما ة جنة ويطأ في بعرجته ل له ر ح م ما ن وكان تمنى بفضل الله سبحانه、وتعالى. تعالى ت ع ا ل و نشوف ورد رواية بيقول ا الخامس للبراء مالك البراء مالك له أخو أنس مالك البراء مالك ورد في حديث خطير. في رواية مسلم إنه مع السلام بن بن بن بن إنه في في مدرق مسلم مع خطير أصل له آلس آخه حديث رب أ ش ع ث أ غ ب ر ذي طمرين مدفوع بالابواب أ ب و ل أقسم على ل ل ل ه أ ر ة ا لو ل ه في ر اقسم ي صحيح أن النبي ة التلمذة الله صلى عليه وسلم بسند أن ا بالأبواب ل لو كم من ثمرين مدفوع أشعف أغبر أ ذي ق على الله ل أ ب ر ة منهم ا ل ب ر ا ابن ء مالك يوم ي ج ي في م ع ر ك ة تستر كما روى الحاكم بسند صحيح في م ع استعصت ة على ا ل ص ح ا ب ة مش قادرين يفتحوها شهور ط و ي ل ة مش عارفين حصون منيعه ل ل ل ى ا كي ينصر الله جدا ن ل ل قال أجل فوقف براء بن مالك وقال اللهم إني أقسم عليك م م أقسم س ي إني ن ابن فوقف براء أ ن تنصر جند المسلمين و أ ن ترزق البراءه ا ل ش الشهاده د ة في ي س ب ك فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الله ا ل ة في سبيل ل ل ا جل وعلا رجاء وعلا في م أم ا الله عند خلي ي ق سبيلك م على الله أن ر ن ا ن جند ص ر ا م م يرزقهم س يسأل ل الشهادة ولعل واحد يسأل طب ليه طلب الشهادة مع إن وجوده فعلا ي ن وأن أن واحد وجوده مع طب ا نافع جدا للجيش. تستعف أي موقع يقسم على الله فائدة النصر الصحابة أصحاب ن عنه تستعف شفافة موقع على للجيش قلوب أي يقسم وعمرهم يعرفه لا ولا يعرفوا خلاص ان هو لو س م على الله ا طريق ا ل الرياء ص نفسه من ا ل في في ولا فيش شهيد ا ل ه ا ما خالد د ة زي مع حصل ب ن الوليد ف ا ل ل الله ولذلك ل أ ن ه سيف الله فسيف الله لا يكثر عشان كده ل م يمت مقتولا لم يقتر خالد ل يقتر ا بن ولم ي د خد وإن كان طبعا خد الشهادة أجر ألف ل يقتر و ن سبحانه لأن النبي مرة بفضل الله وتعالى ي و و ل مسلم من سأل الله الشهادة بلغه الله منازل الشهاداء كما عندما من بصدق ي على ف ا ش ي فكيف ب خالد بن الوليد اللي الفتوحات والانتصارات والغزوات دي كلها فخالد بن الوليد الخطاب كل دي في خد انتصاراته لو حازله بن عمر أجل الناس استغربت و إ ذ ا بعمر وهو على فراش الموت يقول ويوضح ويقول أ م ا إ ن ي ما عزلت خالدا عن ت ه م ة ولا ريبه ة خيانة ولا ولكني سمعت الناس يتحدثون الناس الجيش الذي ي أن سمعت ف خالد فخشيت لا يهلم أن تتعلق أن ق ولا ب ا ن س ب خيانه ا خالد ا ل ل ل د دون ده من رب حصل مع ل ب ر ا ء إ ه به من دون الله إنه يقول وأي هيحصل في إيه هنتهزم الله خاف تخاف الناس لا مش يحصل معنا البراء يقسم على الله في النصر في في ف إن من دون يعني إن ن قلوب تتعلق يقول موقعة يقسم يحصل على على وأي س يأتي مش فتمنى م أن ي ويرى ت ش ه د شهيدا ا فمات شهيداً سمع النبي سمع لأنه صلى مقعده من ا ل ج ن ة ويزوج ح حلة ل الإيمان ي و من سنتين وسبعين ز و ج ة من الحور العين ويجار من عذاب القبر و ي أ م ن من الفزع ا ل أ ك ب ر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الوحيدة وما فيه خير من الدنيا تاج فيها من ويشفع في إنسان من أهل الجنة. تعالوا نشوف تعالوا في سبعين بيتي فيدخلهم النبي صلى الله عليه إنسان من الجنة بعدما أهل الأنصر قصر حكيم ا بن حزام حكيم. حكيم رضي الله عنه وارضاه كان من أ ع ز الناس إ ل ى قلب النبي قبل ا ل إ س ل ا م فلما جاء ا ل إ س ل ا م لم ي ص ل م حكيم وكان الناس كلها مستغربين إ ز ا ي الحكيم لم يسلم ده كان أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. وظل هكذا إ ل ى عام الفتح واحد وعشرين س ن ة على الشرك و أ س ل م في عام الفتح وذهب إ ل ى النبي وقال يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عدائك إ ل ا وقفت أ ض ع اضعافه ص ه في نصرتك. وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت نصرتك عدائك وما إلا أ ا في نصرتك و إ ذ ا به يقول يا رسول الله ايغفر الله لي ما قد مضى قال اجل اما علمت يا حكيم ان الاسلام يجب ما قبله وان الحج يجب ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها حكيم بن حزام بعد و ف ا ة النبي عليه الصلاه س ل ا م راح يحج تلات مرات ا ل م ر ة الاولى خد معاه الف شاه ونحرها وأطعم ف ق ر اطعم الحرم استنى اللي بعدها معاه مئة ناقة ونحرها مئة أني أخذ و فقراء الحرم في العام شوف رجاء في عند الله العالمين وجلس وعاد ج ل س و من الحج وقد نام في بيتي على فراش الموت وهو يبكي ويقول أ خ ش ا ك ربي و أ ح ب ك أ خ ش ا ك ربي و أ ح ب ك أ خ ش ا ك ربي و أ ح ب ك و م ا ت ح ك ي م ا ب ن عنه بن بن سبحانه حزام الله وأرضاه تعالوا الأسر السابع الأسر السابع لعمار بن ياسر عمار بن ياسر اللي الإسلام وابوه الله وتعالى أمه رضي شهيدة في الإسلام. وبو قتل في سبيل أول قتل شوف وهو ت عمار ذ عذاب ب قلب بشر على ع جدا جدا لا شديد يخطر بن ياسر رضي الله عنه وارضاه في يوم الايام وهو رايح ل م ع ر ك ة الصفين و م ا ش ج ن بنهر الفرات فكان بنفي ف يكون تلك الكلمات العجيبة اللهم هذا الجبل إني أنه عني أن يقول ألقي لو أعلم لك ل ل من ع أرضى ولو أ ع ل م أ ن ه أ ر ض ى لك عني أ ن أ ل ق ي بنفسي في الماء ف أ غ ر ق لفعلت ووالله ما أ ق ا ت ل إ ل ا أ ر ي د وجهك و إ ن ي ل أ ر ج و الله أ ل الا تخيبني وإني أ أ ر ج و ل تخيبني ولا تخيب رجائي فيك و أ ن ا أ ر ي د وجهك الله وعند الموت كان يقول أ ز ف ت الجنان وزوجت من الحور العين اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عشان لسعد عنه عليه كان لازم يكون لي في كوكب الرجاء بفضل الله آخر قصر كان وقاس الله, الله, الله وارضاء كده الدعوة لي بفضل وسلم المستجابة سعد بن اللي في آخر أيامه يكون في أبي رضي أبي كوكب قصر قصر صلى صاحب بن بن آخر الرسول ويأتيه السائب يقول يا عم أ ن ت تدعو للناس ف ا س ت ج ي ب الله د ع ا ئ ك كل الا ل مشكلة ويقوله ي عنده د ع سعد ان زبد تدعو خ ل ف ي ل الله ن ن ب ي ا م استجب لنفسك ع د اذا دعاك فاذا به عم يا بصر فقال أ ت تدعو للناس ي ت ج ي ب الله ا ع ئ أ ل ان تدعو الله ل ف س ك أن يفرج الله ما بك و أ ن يرد ع ل ي ك بصرك فقال يا بني قضاء الله عندي أ ح ب إ ل ي من رجوع بصري الله أ ك ب ر اللي ربنا ق ض ا ء علي أ ح ب إ ل ي من ان بصري يرجع مره ة تانية الموت وحاطت ابن وقاص كان نايم على فراش ا فعد على أبو ر س على حجر ا ب مصعب ابن ن سعد فقال ن في سكرة ا م مصعب و ت فبكى ابن سعد بن سعد فقال له س بن بقاس ما يبكيك يا بني قال يبكيني مكانك وما ارى بك انت ليك مكانا عظيما ده ا ل عند ب ربنا و إ ن ي لمن أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل إ م ا م ا ل ز ه ب ي يعلق على هذه ا ل ر و ا ي ة ويقول قلت صدق والله س ه ن ي ئ ا له الله أ ك ب ر أ خ و ي وحبيبي وروح قلبي يا ترى عندك رجاء فيما عند الله يا هيقبلني بالله شاء الله هصوم رمضان ده وهتصدق وهعبد ربنا وإن شاء الله ربنا ترى وهقرى قرآن عندك وهعبد إن وإن ده وهتصدق حصل هصوم ظل إ ن شاء الله ربنا هيكرمني إ ن شاء الله ربنا هيدخلني ا ل ج ن ة إ ن شاء الله ربنا هيجمعني مع النبي في ا ل ج ن ة إ ن شاء الله هاشرب من حوض النبي خلي عندك حسن رجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى أ خ و ي وحبيبي كيف يا ترجو الله وانت تعلم يقينا ان ربنا أ ر ح م بنا من رحمه الام بطفلة ل ر ي ا ر ة اللي فاتت بطفلها كانت تبحث عن الرضيع امرأة من ا م ر أ ه ك ا ف ر ة من ا ل ث ب ي بحثت عن طفلها الرضيع لقيته ف أ ل ق م ت ه ثديها و ب د أ يرضع دموعها نزلت على خ د الطفل ف ن ظ ر إ ل ي ه ا النبي في حنان وتحنان و قالوا أ ت ر ن هذه لا يا رسول الله قال فوالذي نفسي بيدي ل ل ه أ ر ح م بكم من ر ح م ة الأم أو من رحمة هذه ا ل أ م بطفلها الرضيع أخوي وحبيبي وتعالى يغلق سبحانه تعالى فتحلك حتى ضربنا باب للتوبة مغربها من لا يغلق حتى تطلع الشمس تطلع حيث بعد بالله ربنا سبحانه تعالى نزولا يليك بجلاله وكماله كل الظن تثيء ذا انزل ويقول ل ا ل ي هل من داع يدعوني فاجيبه هل من سائر يسالني فاعطيه هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له حيث بعدنا كله ب ل ل خيو حبيب انت لو مليت الكنة كله زنوب بقولك مش معنى كده اني بشجعك تسيء نقدر الارض الله لو مليت الارض زنوب ك روال الظن ا بالله عليه وسلم وقال له لسه اسلمش يا محمد ما كان إ ن ي قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على أ ه ل ا ل أ ر ض ل أ غ ر ق ه م جميعا فتبسم نهر ا ل ر ح م ة و ي ن ب ع عليه الحنان الله صلى و س ل م ق ا ل أتشهد أن وأني أشهد أبشر أبدل إله الله الله الله كلها قد فإن لا إلا رسول قال قال سيئاتك إلى ح س ن ا فتعجب وفجراتي وغضراتي الرجل وقال وغضراتي وفجراتي فقال النبي وغدراتك أ ف ج ر ا ت ك فولى الرجل وهو يكبر والنبي, يبتسم الرجل يكبر والنبي يبتسم حتى غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم م لما آدم ما آدم ما ما منك شو وعلا بقول دعوتني ورجوتني دعوتني ورجوتني ولا بقى ربك يا ابن بي بربك ابن آدم تني تني أباري الزنوبة ربي على غفرت أخطر إنك ظنك إنك لك كان جل لا يا احسن يا فينا يا يا حسن ظن ابن آ د لو بلغت ذنوبك عنال السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أ ب ا ل ي يا ابن آ د م لو أ ت ي ت ن ي بقراب ا ل أ ر ض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أ ت ي ت ك بقرابها م غ ف ر ة بفضل الله سبحانه وتعالى اخوي وحبيبي ذا الشيطان بنفسه أ ق س م أقسم بالله على إ غ و ا ئ ك والله جل وعلا أ ق س م على أ ن يغفر لك حديث ر و النبي أحمد بإستاذ ا ح س أن ن ا ل صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان استغفرونني النبي من أن ينظر من النبي قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم أجسادهم فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما, استغفروني ما يا الله استغفر إن من أن ينظر فيه فيها من صلى الله فيها الاستغفار عايزك القصة الجميلة بعدها الله الأيام؟ جل لهم صلى عليه وسلم يقول فليكثر وصل على أغوي في وعزتي في صحيفته دي وعزتك تسمع عليه كم رب أبرح أغفر سره بس وسلم يوم من في صلى غلام كان عبدا مملوكا لرجل كان بعيدا كل البعد عن ط ا ع ة ربنا كان ي ش ب خمر ويزني ويفعل فواحش ويوم ا ب ف ي الايام ا ل ر ج ل دوت م ج م ع م ج م و ع ة من ا ص د ق ا ء ه ويشرب خمر و م ج م ع ي نفسهم ن عازم بلاد الصهره الحمراء فطلب من الغلام قال له خذ الاربع دولارات ت ويشترينا فاكهة معادي هذا الرجل العالم وهو م العابد لقى ص و ر ب ن ع م ا ر لقى بيقول من ي ع ط ي هذا ا ل رجل ا ل فقير ا ر ب ع ب دراهم و س أ د ع و ل هو او ب ع ب أ ر ب ع د ع و ا ت ا هدير او ا ا ب ع دراهم انا هدير ع او باب الاغلام دراهم ا ر ة ر ا ح م د ا ل ف ق ي ر دوس لارب ع دراهم ا ل ي ه و سيدو م لي رشيد ف ك ب ي ر ولل ق مصر ن ع م ا ن ي دينر ب ع ب د و ا ت ق اهلوا عادل ع به ي ق اول ل دعوه ادين ع لي ربنا خ ل ص ن ي من, من, سيدي. عبد عنده من سيدي. سيد ي هو ع ب د ع ن دو رجل يعني ب ع ي د تمام ربنا ا ل و ا ء دوران يخالصني من سيد ا ل له د ع و ة ا ل ث ا ن ي ة قال له, له ربنا يخلف عليها الضرائب الضرائب الثالثه قال له, له ربنا يغفر الله لي ولك و ل س ي د ي ولجميع الحاضرين فدعا المولى عز جلاله فلما عاد الغلام بعد م ت أ خ ر رحل سيده بعد ف ت ر ة ط ولو ي ة م ا ج ب ش ح ا ج ة قال له لماذا ت أ خ ر ت واين الفكره قال له والله يا سيدي اعطيت الاربع درائم ل ل م قال ك ن ه ر ق يقول ت ه ا لك وما, وما <تصفيق> يا ت ل ان ل أГلو د ع و ا ت ي ك و ل هناك ا ع ل ى ولكن ي قال ل هناك اجل و ا ل د ع و ا ل ث ا ن ي يا ا ب ن ي قال ل هناك دعيته ربني الى اجل ل قال له من 4.000ولهمcember و الدعوه الثالثه قال له, قال له ان ل الثالثة ع و يغفر و ب تبطئ عليك عز عبد قال له لله وجل خلاص يا اللي لله له ابن من الذي أنا أن الدعوة الرابعة الله لي ولك ولمنصور ا بن عمار والجماعة الحاضرين قال أ م ا هذه فلله وليست لي فنام في فسمع فعلت فلنفعلن منادين إنك علينا هذا الرجل في تلك الليلة فسمع منادين يقول أما إنك قد فعلت ما عليك ما تلك يقول عليك قد قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين الله أ ك ب ر خلي عندك رجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى عشان عليه عند وتعالى عايزة مع أربعا بمشهد مشهد مشهد مشاهد الله قال كما عند لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. عايز اختم مع حضرتك بمشهد جميل جدا مشهد مؤثر جدا روان النبي بيحكي مشهد من مشاهد يوم القيامة يخرجوا النار يموتن يحسن من من كده حبيبك أحدكم حضرتك بيحكي حديث وهو بيقول جميل يوم صلى وسلم مسلم مسلم مؤثر انا بحبت في الحديث دا ه م ن ش عارف ايه سبب خروجهم منهم ا دخلوا النار. النار خرجوا مره ة تانية ي ل اخري أ الله اعلم يعني المتوقف هذا الحديث يعني عجيب في ي توقف جدا ج و ا النار من اربعة ف ع ع ر ض و ن ليه ى اخرى ربهم مرة أخرى. ثم أ م ر ا ل ل ب ه قال الله ن يعني كأن ا ر م ا لبما يعني من بعض التأولات اللي وصلت اعلم انه يكون حد منه ربما ما حد ن انه النار د دخل ه شك في إنه دخل النار ظلم. والله وتعالى بظلام سبحانه جل ليس للعبيد عز فهم ر ب ب ن ن ا ا س ح ح س ب ه رجل ة تاني النار و ا ل م ل ا ئ ك ب تسوقهم الى النار واذا بواحد من ا ل ا ر ب ع ة يستدير ويقول يا ربي ظني بك اذ اخرجتني منها الا تردني اليها ابدا ف ي ق وانا ل جل ل و ع و عند ظنك بي ادخله الجنه ة ا ل ل يخش الجنه بحسن ظنه بالله طبعا طبعا ل إ ن ربنا قال أ ن ا عند ظني عبدي بي ف ل ي ظ ن بي ما شاء خلي عندك رجاء فيما عند الله لو وقعت في ا ز م ة يا مسلم خلي عندك رجاء فيما عند الله لو جالك هم أ و غم أ و كرب خلي عندك رجاء إ ن ربنا أ ر ح م بك من ر ح م ة ا ل أ م ب طفلها الرضيع الله عز و جل لا يبتليك ليعذبك و إ ن م ا ليهذبك ويقربك لو كنت مريض خلي عندك رجاء ه ي ش ف ي ن إ ن شاء الله و ه ي ا ج ر ن ي لو كنت طالب سينجحني لو كنت موظف سيكرمني لو كنت متزوج سيكرمني وينعم علي بزوجه صالحه و أ و ل ا د صالحين خلي عندك حسن رجاء وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى أ د ي ن ا اوقات ج م ي ل ة في الكوكب محتاجين نركب ن ا ل س ف ي ن ة عشان نرجع م ر ة ت ا ن ي ة لكوكب الارض ونصطدم بالواقع الاليم اللي احنا عايشينه على امل ان احنا نلتقي ب ك ر ة ونركب مع بعض ص ح ب ة ج م ي ل ة ونطلع م ر ة ت ا ن ي ة ا لكوكب تاني ونشوف النجوم والكواكب اللي استكلم الكوكب ده عشان نتعلم منهم ونشوف في ده خلق جميل ن ت أ س ى بهؤلاء ا ل ص ح ب الكرام وهؤلاء الافاضل من التابعين وعلشان نعرف إزاي فعلا ازاي نقرب من ربنا أكثر وزين أ ر و ارب من نبينا صلى الله عليه وسلم أ ك ت ر و اكتر ك ن الليلادي مع كوكب ا ل رجاء خل عندك رجاء خل عندك حسن ظن بالله لا يموتن أ ح د ك م إ ل ا وهو يحسن ظن بالله جزاكم الله خير ا ح ب ي ب على حسن الاسماع سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و ص ح ب ه و س ل م حبكم في الله وسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته